فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ لِّلسَّمَائِي تُ مَلْ يَقْطَع فَلْيَنظُرْ هَلْ يَذْهَبُ الْمَكِيدُ هُوَ مَا يَغِيد وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 مطامع من حديد كلما أرادوا وأن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري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 هيّمت الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ اليقظوا تفتهم واليوفون ذرهم واليضوّفوا بالبيت العتيق، ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.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 بعض له دمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر إن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز الذين يمكّنهم في الأرض قاموس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 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم الذي يُمبين فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْفِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَآئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا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 ذٰلِكَ وَمَن عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنَصْرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ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 وماله الضال من من نصير وإذا تطلع عليهم آياتنا بينة تعرف في وجوه الذين كفروا المُنكَر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبهكم بشر من ذلكم أن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 ما خلفهم والى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم هو مولكم فنعم